السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول من التجا إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن أطاعه تولاه ومن بارزه حطمة ومن أشرك به أحرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بحلقة خاصة في فقه الجنائز وبإذن الله سبحانه وتعالى نتعرض لهذا الموضوع إن شاء الله وإن قدر الله سبحانه وتعالى عمليا لعل المخطئ أن يعود ولعل الجاهل أن يتعلم في يوم من الأيام إخواني وأخواتي حدث حادث لأحد أقاربي وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحادث بسيارة وتوفي هذا الرجل وانتقل بالطبع إلى المشرحة فانتقلنا لكي نأخذ جثة هذا الرجل ولقدر الله سبحانه وتعالى قال لنا أحد الناس لابد أن يخرج جاهزا يعني لابد أن يخرج وقد غسل وقد كفن ونحو ذلك وكنت أردت أن أقف على مثل هذه الأمور لكي أنال الثواب ولكي أنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما تعلمت لكن للأسف الشديد حدث ما أقوله لكم حينما دخلت وجدت رجلا للأسف تعامل معي ومع المحاضرين بقسوة شديدة وقال لا يقترب أحد هذا عملي لا يقترب أحد من الجثة يا أخي هذا قريبي يا أخي أريد أن أغسله أريد أن أقوم على تجهيزه لكن الرجل رفض بشدة وأنتم تعلمون في مثل هذه الأوقات ربما تعلو الأصوات ربما تقوم المشاجرات ربما ربما ثم الذي جعلني أحزن أكثر ما رأيته من الرجل حينما أراد أن يتعامل إخواني مع الجثة وأمواتنا أمانة أمواتنا أمانة وهذا الذي الذي جعلني أتكلم عن مثل هذا الموضوع لكي أنبه إخواني وأخواتي إذا ما تميت وكلنا سنموت في بيتك ماذا عليك أن تفعل سواء أنت الذي قمت بتغسيله أم لا ماذا عليك أن تفعل إلى أن يأتي المغسل للأسف يا إخواني قام هذا الرجل ووضع الجثة أمامه بعد أن أخرجها من الثلاجة ووالله العظيم والله العظيم بكل قسوة يتعامل مع الجثة وحينما نتكلم الرجل يرفع صوته ولا ننتهي من كلامه والله بالخرطوم ركب الخرطوم في حنفية ولا أقول بأن كل الناس يفعلون ذلك إنما من الصف من يفعل ذلك من الصف من يبتدع في دين الله ونحن للأسف الوحد مننا يخاف أن يدخل على ميته يخاف أن يقترب من وانا ذكيا يسأل ويذهب إلى فلان ويتصل على علان يا أخي تعلم إن لم تتعلم أمور دينك إن لم تتعلم كيف تحفظ وكيف تصان كيف يصان الجسد كيف يصان هذا الميت فمن الذي يحفظه لك ولذلك يا رأيت الرجل والله بالخرطوم يتعامل معه يا أخي ماذا تصنع يقول سكت أنت لا تدري ويتعامل ما يا أخي خالفت السنة قل أنا أعلم السنة لن تعلمني بكل هذه الجرأة على دين لا أقول علينا إنما على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه وعلى دينه وبعدين شمر الرجل ملابسه وهو يقول نويت الغسلة وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا بد أن يكون عند المغسل نية كما سأذكر لك أنه يفعل ذلك سنة وأم وامتثالا لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بعض العلماء يقول ينوي رفع الحدث عن الميت لكن يتلفظ بها لم يريد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن اسمعوا العبارة قال نويت الغ... الغسلة نويت الغسلة ومش هو اللي هيغتسل لهذا الميت ولجميع موت المسلمين جميع موت المسلمين الزاهي أنت تغسل رجلا واحدا وبدأ يتصرف الرجل بخرطوم من المياه ويصلطه على الجثة ثم بعد ذلك إذا أراد مثلا أن يغسل وجهه قال اللهم بيض هذا الوجه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وبعدين إذا أرد أن يتعامل مع الجثة يقول يعني أمل معي يرحمك الله أمل معي يرحمك الله الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لا يملك أن يميل معك ولا أن يلين معك كما تدعي لين معايا يرحمك الله لين معايا الحمد لله بيستجيب الحمد لله بيستجيب ايه مات خرجت روحه يا إخواني والرجل يتعامل وإذا أراد أن يتعامل كأنه يتعامل مع رجل وحينما أراد أن يخرج الفضلات يضع يده على بطن الرجل وهو يقول إح إح إح, إح كما تفعل الأم مع ولدها الصغير رأيت بدحا كثير رأيت مخالفات كأن عقلي قطاش حينما يفعل هذا بأموات المسلمين وهذا الرجل في مثل هذه المكان وفي مثل هذا المكان ويدخل عليه الناس ويغسل الموتى وبالرغم من ذلك يدفعون الأموال ويعظمون من شأن هذا الرجل وبالرغم من ذلك الرجل والله العظيم كان على مقه وكان يشرب الشيشة حينما أتينا به أي كلامنا هذا وأي شرع هذا وبالرغم من ذلك نحن لا نريد أن نتعلم الموضوع ولا نريد أن نعرف عن الموضوع شيئا والموضوع كأن إنسان يطير في الهواء أو كأن إنسان يمشي على الماء لا يا إخواني الشرع سهل ولي وأمواتنا أمانة في أعناقنا سنسأل عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى ينبغي على الأقل أن تعرف ولو أقل القليل بإذن الله سبحانه وتعالى سأريك مثل هذا عمليا لكنني أردت أن أقدم هذه الحلقات الخاصة أو هذه الحلقة الخاصة عن هذا الموضوع عن أمر الغسل وعن أمر التكفين وحتى لا أطيل في مقدمتي تعالوا بنا لكي نأخذ بعض الأحكام المختصرة لا أطيل في الموضوع إنما نأخذ أحكاما مختصرة تتعلمها المرأة ويتعلمها الرجل يتعلمها الكبير ويتعلمها الصغير ماذا يصنع في مثل هذه الأوقات؟ إذا مات لك ميت في البيت ماذا تصنع إذا أردت أن تغسله في اليوم الذي يليه هل يجوز لك ولا لا يجوز طب وإن فعلت ما الذي تفعله تجاه هذه الجثة تجاه هذا الميت إذا دخلت على محتضر ماذا تصنع كيف تعرف أن هذا يحتضر كيف تعرف أن هذا يموت الآن كيف تلقنه كيف كيف كيف, كيف؟ أقول هذا ما سطره العلماء عليهم رحمة الله فيما يسمى في كتب الفقه بفقه الجنائز. الجنائز مفردها جنازة. كلمة جنازة إن أردت أن تنطقها بفتح الجيم جنازة قال بعضهم يعني الميت. قب جنازة بكسر الميم قالوا النعش وعليه الميت حينما يكون هناك نعش يا إخواني ونضع الميت هل يا ترى النعش فوق الميت ولا الميت فوق النعش؟ الميت فوق النعش، لذلك قال فريق من العلماء يبقى لو قلنا جنازة بالفتح يبقى الميت، الفتح نسب اللي بيكون أعلى. لو قلنا جنازة بالكسر يبقى خلينا مع الحاجة اللي بتكون تحت اللي هي النعش. يعني لو قلنا جنازة يبقى النعش وعليه الميت. قلنا جنازة بالفتح يبقى الميت الذي يكون على النعش. ومنهم من قال بعكس ذلك حينما تقرأ. فقه الجنائز يبقى أيضا سيتكلمون عن المرض وعن الاحتضار وعن الموت وعن الغسل والتكفين والدفن والصلاة على الميت والتعزية وما ينفع الميت من قربات بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك سأجعل أسئلتي عبر سؤال وجواب على رجل مريض ثم دخل من بعد المرض في احتضار ثم مات ماذا سنصنع معه إلى أن يموت إلى أن يدفن ماذا يجب على المريض أن يصنعه إذا مرض، سواء كان في مرض الموت أو في غير مرض الموت واحد عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره فمحمد عليه الصلاة والسلام قال ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ومرضك من الأشياء التي قدرها رب العالمين سبحانه وتعالى طيب اثنين عليك أن تصبر اصبر على المرض فإنه كفارة لك يكفر الله به الخطايا ويرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فعلى المريض أن يصبر الشيء الثالث عليه أن يتداوى فمحمد عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام وقال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الداء والدواء فتداووا عباد الله طيب والدواء يا أخواني لا ندخل في تفاصيل متى يكون واجبا متى يكون مستحبا متى يكون مباحا عليه أن يطلب الدواء وإن كان في بعض الأحيان إن كان مرضه خفيفا فالأولى أن يتركه أما إن كان المرض سيؤثر عليه وربما يضره فأنا ذاك وغلب على ظني أنه سيضر أو تيقن من ذلك فيستحب له الدواء إن كان سيصل الضرر إلى مشقة لا يتحملها فربما يقال على الدواء في هذه الحالة بأنه واجب من الواجبات وإن لم يفعل أثم لأنها من حفظ نفسه وقد أمره الله سبحانه وتعالى بحفظ نفسه الشيء الرابع على هذا المريض أن يتحلل من مظالمه لا نتحلل من المظالم سواء كنا أصحاء أو كنا مرضى ويتأكد ذلك في المرضى ربما يموت بسبب هذا المرض فإن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال من كان له عند أخيه مظلمة فليستحل لها منه قبل يوم القيامة قبل أن يقبل درهم ولا دينار شتمت فلانا سببت فلانا اغتبت فلانا أخذت مال فلان فعلت فعلت فعلت من كان له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة قبل أن يقبل درهم ولا دينار لأن المسألة ستكون بالحسنات والسيئات كذلك من ضمن الأشياء التي تتأكد على المريض الوصية عليه أن يكتب وصيته أنت الآن عليك أن تكتب وصيتك إلى الآن لم تكتب وصيتك مع أن ذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل إن الظاهرية رأوا أن كتابة الوصية واجبة ولو لم يكن عليك حق يعني من لم يكتب الوصية عند الظاهرية آثم حرام عليه يسأل على ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى أما الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله قالوا إن الوصية تجب إذا كان عليه حقوق لدى المخلوقين أو له حقوق حتى لا يضيع حقوق الورثة أما من لم يكن عليه حقوق ولا له حقوق فأنا ذكي يستحب له الوصية لكن من من ليس عليه حقوق وليس له حقوق اكتب صيغة بسيطة بسم الله الرحمن الرحيم رجل أو امرأة كبير صغير شاب غيره اكتب بسم الله الرحمن تبرأ تبرأ النفس يخرج ربما لا يدخل يدخل ربما لا يخرج والأجال مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا أدري هل سأتم هذا اللقاء أم لا ولا أدري هل ستتم هذه المشاهدة أم لا لا أدري إذا نمت هل ستستيقظ أم لا لا أدري هل سيأتي عليك يوم آخر أم لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه وصية فلان اكتب اسمك هذه وصية فلان ابن فلان يكتبها في دار الفناء وليس من الضروري أن تكتب يكتبها في دار الفناء يكتبها في دار الفناء قبل أن ينتقل بين يدي ربه سبحانه وتعالى فإنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويسأل الله أن يحيى عليها وأن يموت عليها وأن يبعث عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى أوصي بالتالي واحد عليكم أن ترضوا بقضاء الله وقدره عليكم أن ترضوا بقضاء الله وقدره فإن الموت كتبه الله على كل نفس كل نفس ذائقة الموت اثنين عليكم بالصبر والاحتساب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 عليكم أن تسرعوا بتجهيزي يعني بتغسيلي وتكفيني ودفني عليكم أن تسرعوا بتجهيزي إن كنت تعلم مغسلا على السنة اكتب يغسلني فلان مات قبلك, مات قبلك اشتب واكتب غيره لا تعلم شخصا يغسل على السنة اكتب يغسلني رجل يغسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على تجهيز رجل من أهل السنة أربعة إن كان عليك ديون عليك حقوق اكتب فلان له عندي كذا وفلان له عندي كذا طب أنا بسدد ديوني اكتب لما تسدد اشطب واكتب تاني اكتبها حتى ولو بالرصاص اكتبها ولو بقلم رصاص وبعدين اشطب وغير ما فيش مشكلة أنت لا تدري سيأتي عليك غد أم لا اكتب هذا اكتب الديون التي لك والتي عليك سواء كان في حق المخلوق أو في حق الخالق نذر نظرته ولم توفي به اكتبه لعل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ذمتك كفارة عليك لم تكفرها اكتبها علي كفارة يمين اكتبها علي كفارة ظهار اكتبها علي كفارة كذا علي كفارة كذا اكتب ما عليك من هذه الأشياء اكتب كذلك أنا بريء من كل شيء يخالف دين الله فلا أربعين عندنا ولا جمعة ولا ولا من المآتم والبدع والخرفات والخزعبلات أنا بريء من كل شيء يخالف دين الله فلا لطم للخدود ولا شق للجيوب ولا دعوة بدعوة الجاهلية ليه؟ حتى تبرئ ذمتك وإلا سيكون عليك نصيب من ذلك إن كنت تعلم أن أهلك سيفعله ولم تنصح ولم تعذ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البخاري إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهليه عليه إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهليه عليه وإن اختلف في شرح هذا الحديث إلّا متوص أو كان هذا من هديك أو كنت متسببا فيه فلذلك أقول لك تبرر واكتب وصيهم بسلة الأرحام وصيهم بطاعة الله خيرا بالصلاة خيرا وصي الزوجة على الأولاد والأولاد على الزوجة والأقارب خيرا وانصحهم بأن الدنيا دار فناء وأن الكل سيخرج ويتقوا الله في أنفسهم وانتهت المسألة كلمتين في ورقة واحدة تبرئ ذمتك بين يدي الله وتمضي وتمضي عليها اثنين شهود وهذه الوصية تكون عندك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وفي رواية في يبيت ليلتين وله شيء يريد أن ينصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية مكتوبة عند رأسه ابن عمر يقول منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفارقني وصيتي كانت الوصية دائما معه وتقول لي شو وهذه الوصية يا إخواني متى تفتح متى تقرأ قبل أن يشرع في تغسيل الميت وفي تجهيزه وفي دفنه تقرأ الوصية قبل منع من أي حاجة مش بعد الدفن لأنه ربما يوصي أن فلانا يصلي علي أن فلان يمي أن فلان يكفني كذا كذا كذا كذا فالوصية تقرأ قبل الدفن ومش كل وصية ينبغي علينا أن ننفذها من وصى بشيء حرام فلا يجوز يعني وصي إنه فلان يحرم من الميراث حرام عليه ولا تنفذ هذه الوصية إنما ترد أوصي أن يجعل لي ضريحا من الأضريحة حرام عليك من قال لك بأن هذا يجوز لا تنفذ هذه الوصية إن وصيت بشيء حرام فإن هذا لا يجوز ولن ننفذ ولا يجوز أن ينفذ ومن فعل ذلك أثما الذي كتب وأذ... أثما الذي عمل طيب يب أنت قلت لي المريض بيعمل إيه؟ المريض بي... بيرضى بقضاء الله وقدري وبيصبر وبيطلب الدواء بيتحلل من المظالم بيكتب الوصية وعليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عدي بي فعليك أن تحسن الظن بربك أن تثق بأن الله سبحانه وتعالى رحيم غفور رؤوف جل جلاله يغفر الذنوب لعباده سبحانه وتعالى ويقبل القليل من عباده إن أخلصوا فيه فعلينا أن ننتبه لذلك الرجل المريض مع اللي معانا ده أو المريضة دي دخلوا في لحظات الاحتضار آه دخلنا بقى في لحظات الاحتضار وخد بالك هنبدأ ندخل في الشغل بقى انظر ماذا على الذين بجوار المحتضر وماذا على هذا الرجل الذي يحتضر لكن معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم عليكم الله يبارك في والبحث المواقف كده في القبور والله يعني حاجات غريبة ، يعني اتفضل يعني بيقولوا موعظه دايما على طول يعني الحته دي على طول يقولوها كده اه يعني في في الجهد لازم النجاة في سبيل الله وقت الجنازه ويقول لك لازم اللي في سبيل الله والكلام ده يعني اه في كده يعني دايما يقولوا الكلمه ديت وكده ويقعدوا يدعم وعايزين يجيبوا في المقابر اه وعلى اساس يقولوا الموعظه دي وعملوا برضو كان حوالين المقابر كده أشجر وكده لها حوالي أكتر من ستين سن رحوا أطعوا الأشجر دي كلها وكده وعشان يعملوا مظلات في داخل المقابر ماشي فحضرتك بعد إذن حضرتك عنت بيننا المعاذة دية هل وردت عن الرسول الاسد والسلام عليه الصلاة والسلام ماشي الله أبونا الله يبرك دخل الرجل في الاحتضار أو المرأة أنا أعرف إزاي إن هذا المريض الآن يحتضر أعرف إزاي رجل أو امرأة يا إخواني هناك علامات للإحتضار خد بالك من العلامات التي سأذكرها ارتخاء في اليدين وارتخاء في القدمين وسأكمل علامات الإحتضار بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ بالنسبة للوصية يعني إذا أراد شخص أن يكتب وصية وله عند أديه يعني يجب أن يسدد بعض ديونه فهل يكتب الوصية التي هو يسددها يعني كل مرة يعني لا يسددها دفعة واحدة لأنه لا يستطيع فهل يكتبها في الوصية أن يسدد أن يسدد ذلك الدين لأديه حاضر حاضر إن شاء الله شكرا لك حاضر معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم طب لحظات الاحتضار يا اخواني علامات الاحتضار دخل المريض ارتخاء في اليدين ارتخاء في القدمين خد بالك من الكلام شحوب في اللون انتفاخ في الوجه لما تلاقي الحاجات دي على المريض انتفخ وجهه شحوب لونه ارتخت يداه ارتخت قدماه بدأ ينظر إلى أعلى بدأ الهذيان يدخل معك في موضوع ثم يخرج من هذا الموضوع إلى موضوع آخر لا يجمع لك كلمات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على سكارة الموت إذا وجدت مثل هذه العلامات، فاعلم أنه الآن بدأ يدخل في الاحتضار إذا مالت هذه الأرنبة شوف مقدمة الأنف الرجل الذي يحتضر إما أن تميل يمينا. وإما أن تميل يسارا إذا مالت يمينا أو يسارا هذا الرجل الآن دخل في, اللح في الاحتضار في الاحتضار ماذا عليه أن يصنع وماذا عليك أن تصنع وأن ترى ذلك سأخبرك إن شاء الله بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا أختي والله أنا كنت عند أخي وهو احتضار صار في نفس العلامة اللي عم تحكيها نعم نعم صاري قال لي وين قلت له بدارنا هون قال لي لا ما بدارنا خذينا على دارنا نعم قلت له لا هي دارنا صاري قال لا خذينا على دارنا الجديدة نعم هل هذا يعني مؤشر خير ان شاء الله له ؟ ان شاء الله سأخبرك بإذن الله حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ونحط الله وبركاته معنا اتصال آخر يبقى إذن دخلنا في في علامات الاحتضار إذا رأينا مثل هذه الأشياء آنذاك يتأكد على هذا الرجل أن يخبر بوصيته وأن يدل على مكانها. طب وبعدين إن كان عليه أي شيء يخبره الآن الأنفاس تعد من الآن والله العظيم حتى من من غير الاحتضار الأنفاس تعد والأنفاس تحسب. فالآن الرجل عليه أن يدل على وصيته أن يتحلل من المظالم أن يتوب بينه وبين الله أن يستغفر أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالصالحات طب أنا رأيت رجلا عليه هذه العلامات ماذا علي أن أصنع؟ أعمل إيه مع هذا الرجل؟ سأخبرك بإذن الله ماذا تصنع مع مثل هذا رجل حتى لا نضيعه مع اتصال السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا والله الموضوع قوي جدا تفضل بس, يا حضرتك بس بالله عليك يا شيخ علاء يعني خل الاتصالات في اخر البرنامج احنا يعني متابعين مع حضرتك وبنكتب ويعني اتصالات من قطع الموضوع وده موضوع لازم يبقى متصل على بعض حاط جزاك الله خيرا طيب يبقى خلوه اخر ربع ساعة حاط جزاك الله خير حاط يبقى اذا اذا طيب معنى هذا الاتصال نأخذه وإن شاء الله نتوقف قليلا يعني حتى نكمل الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام عليكم وبركاته زحركة مولانا الله يكريم ربنا يطمين عليك وربنا يبارك في حضركك وجازك خير جازك خير, خير. خير انت والقناة إن شاء الله الله يبارك فيك استحلفك بالله شيخ تتأنى وحضرتك بتعلمنا الغسل والتكفين عشان نتعلم صح نعم ياريت بالله عليك يا شيخ استخلف بالله حاضر بإذن الله سألت كذا شيخ واعدت جنب كذا شيخ عشان أتعلم لقول لي مش فاضي اللي قل لي بكرة اللي قل لي طب حاضر لي حاضر كذب. بإذن الله يعني براحتك قوي وحضرك بتعلمنا حاضر عملي حاضر ربنا بنك كل خير إن شاء الله, الله. جزاك الله خيراً دخلنا الآن يا إخواني مع رجل يحتضر أو يحتضر أو امرأة يحتضر أنا أعمل إيه أول شيء على علينا أن نلقنه لا إله إلا الله طب ألقنه لا إله إلا الله الكيفية إزاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة شوف يا أخواني بعض العلماء قال أمر المحتضر ليه المحتضر يا أخواني ذهنه معك وبعدين فجأة مما يرى من قرب الملائكة وهذه الأشياء والإنسان يعرض عليه مقعده إما إلى جنة وإما إلى نار عياذا بالله يدخل الإنسان في مثل هذه الأشياء فجأة يسمعك فجأة لا يسمعك فجأة يشعر بنفسه لا يشعر بنفسه فجأة يرى مكانه لا يرى مكانه دخل خلاص سماها ربنا في القرآن سكرة شفت الرجل السكران الغائب عن الوعي غيب عن عقله غاب هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول إن للموت لسكرات وفي بعض الرواة اللهم أعني على سكرات الموت انتبه يا إخواني بعض العلماء قال لو رأيت الرجل ليس معك أو المحتضر ليس معك عليك أن تنبه فقل له قل لا إله إلا الله بتقول له ليه قل بتأمره ليه بتأمره عشان ينتبه والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه دخل على رجل فقال له يا خال قل لا إله إلا الله بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم لعمه قال يا خال فانتبه الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله لكي ينطق الرجل بلا إله إلا الله طيب هل أقول له محمد رسول الله الخلاف واسع بين العلماء من من قال طالما الرجل يقر بنبوة النبي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتلفظ بلا إله إلا الله ومن من قال لا حرج أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله المهم يموت على شهادة التوحيد طيب إذا نطق بها وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تكرر عليه اسكت بأ اسكت لا تتكلم ليه حتى لو جلس ساعة ساعتين ولم يتكلم ومات يبقى مت على لا إله إلا الله لا بدأ يتكلم ويقول هاتوا لا شرب فين ابنه فين زوكته فين كذا فين كذا كرر لا إله إلا الله تاني بيتكلم بعدها تاني كرر تاني بيتكلم رابع كلم تا كرر الرابع وخامس المهم احرص أن يكون آخر كلمة ينطق هذا الرجل هي لا إله إلا الله طيب الشيء الثاني من حين إلى آخر بارك الله فيك وفيها مبلله بقطنة مبللة أكرمكم الله المحتضر حلقه يجف ودائما ترى أن الشفاه حمراء بل ربما يهرب الدم منها ولذلك ترى أن الحلق ربما يمرر وأن الجوف ربما يتقطع يريد أن نبلل جوفه بشيء وربما لا يستطيع أن يطلب لذلك من حين لآخر بل القطنة ثم مرر هذه القطن على شفتيه ولا حرج أن تنقط بعض المياه في فمه حتى يكون الفم رطبا لعل ذلك أن يخفف عنه وأن يسر عليه يبقى التلقين خد بالك الثاني عليك بمسألة القطنة هذه أن تبلل فما وجوفة وفمه طيب ثلاثة عليك أن تحسن ظن المحتضر بالله يعني إيه عليك أن تحسن ظنه بالله يعني ما تجيش بقى وتقول له يا فلان يا فلان توب قبل ما تدخل النار يا فلان توب قبل ما تتعذب يا فلان عذاب القبر لا لا إوعى لا تأتي بصيرة عذاب لا تأتي بصيرة النار إنما بشرها واجعل هذا المحتضر يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كلهم إن, إن الإنسان يقبل على رب رحيم ربنا أرحم بعباده من الأم بولدها سبحان الله يقول الله قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وهكذا تكلم عن رحمة الله وعن سعة, سعة رحمة الله وسعة مغفرة الله فبدل ما ييأس بدل ما يقنط لا عليك أن تحسن ظن المحتضر بالله فإن ذلك أدعى إلى أن يحسن الظن في الله فيموت على ذلك والله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي بل وفي لفظ أنا عند حسن ظن عبدي بي خد بالك ماذا عليك طب وماذا عليك أيضا عليكم أيضا ألا تدخلوا رجلا يغضب من عليه في احتضاره إبدا يعني افرض واحد مثلا مشكلة كبيرة بينهم ما يجيش واحد يقول إيه ادخل استسمح فلان إذ كان الجو مناسبا نعم لكن الجو غير مناسب انتبه يا إخواني انتبهوا لأنه ممكن يدخل عليه يثور عليه بينه وبينه مشكلة كبيرة وبعدين يدخل عليه أنت عملت يخرج برة مش عايز يشوفك وهو بيتكلم وفي هذا الانفعال وينسى لا إله إلا الله يموت على مثل هذه الأشياء مين اللي يدخل عليه ومين اللي يلقنه اللي الذي يلقنه أيضا من أهل وده الناس اللي هو بيحبها وبيسمع كلامها هؤلاء الذين يلقون عليه هذه الكلمة ولا يدخل عليه في هذه اللحظات إلا من يحب طيب واحد عايز يستسمحه ظلمته مثلا وأريد أن أستسمحه انظروا الجو مناسب ملائم له ولا لا الجو مناسب وملائم ولا لا مثل هذه الأشياء علينا وهو كما ذكرت عليه أن يدل على مسألة الوصية ونحو هذا الرجل اللي معانا قدر الله سبحانه وتعالى فاضت روحه إلى بارئها مات ماذا أصنع الجثة عندي الآن واحد اصبر واحتسب اصبر واحتسب ما كانش يومك أمال دا يوم مين دا يوم مين سبتنا المين أمال ربنا سبحانه وتعالى عين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو ما فيش غيره استغفر الله هذا قدر الله هذا قدر الله جل جلاله وتقدست أسمائه النياحة لا دعوة بدعوة الجاهلية لا لطم خدود لا شق جيوب لا إنما وبشر الصابرين والصبر عند الصدمة الأولى مش بعد ما طلتم وتفعل وتفعل الحمد لله, الحمد لله. إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أتذكر حديثا صحاح فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله إذا قبض الله ولد العبد ابن العبد وصعدت الملائكة بروح ابن العبد يقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم يا رب طيب ماذا قال عبدي يقولون حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهَ رَجْعُونَ فيقول الله ابن لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد ابن لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد صبر واحتساب ورضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وعدم التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى لكن اتجهوا يا أخواني للجثة الآن ربما تكون العينان مفتوحتين إلى أعلى للصقف أو إلى غيرها، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول حينما دخل على أبي سلمة ووجد أن عيني أبي سلمة قد فتحتا أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وهو يقول إن الروح إذا خرجت أو إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، إن الروح إذا خرجت تبعه البصر كيف؟ الكيفية يعلمها الله. سبحانه وتعال عليك أن تغمد العينين بطريقة من اثنين الطريقة الأولى بالأصبعين بالوسطى وبالسبابة تعمل إيه على العينين تغمد معك يا إخواني الذي ما تفككت كل عظامه كل عظامه تفككت لو فتحت الفم هينفتح أغلقت الفم سينغلق لو حركت أي كل العظام تفككت تعالى غمض العينين إما بالأصبعين وإما بكف يديك هل عليك أن تقول شيئا من العلماء كان يستحب أن تقول باسم الله وعلى ملة رسول الله لكن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورد في مسألة التلحيل حينما تنزل إلى القبر وتلحد الرجل وتدفن الرجل تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن وأنت تغمض العينين لا أعلم حديثا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام تبغمك العينين ماذا أصنع؟ ربما يكون الفم مفتوحا طب ماذا تصنع؟ عليك أن تأتي بيدك وارفع الحنك من, أعلى من أسفل إلى أعلى تغلق الفم ثم ماذا؟ عليك أن تأتي بقماشة القماشة دي رفيعة وربطها من تحت نزلها من تحت الحنك وربطها أعلى الرأس من تحت الحنك أعلى الرأس ليه؟ عشان تغلق هذا الفم يبقى الفم مغلق والعينان خلاص إذا كانت كل يد في نحية عليك أن تجمع اليدين إن كانت كل قدم في نحية عليك أن تجمع القدمين ثم ماذا؟ ثم عليك أن تغطي كل جسده كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل بالموت أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم إلا إن كان محرما بحج أو عمره فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تخمر رأسه ما تغطيش الرأس وفي بعض الألفاظ ولا تخمر وجهه يعني لا تغطي الرأس ولا الوجه ليه؟ إنه يبعث يوم القيامة ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك ويبعث كل عبد على ما مات عليه لكن أي إنسان غطي كل الجثة طب بعض الناس بيروح مشغل مروحة لا إشكال عشان الريحة بعض الناس بيشغل بخ بيولى عود بخور لا إشكال طب مش هشغل المروحة لا إشكال مش هحط عود بخور لا إشكال طب وبعدين استحب فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أن تأتي بشيء ثقيل شيء ثقيل يعنيه نصف كيلو تقريبا بح لا مشجيب نصف كيلو المكيال إنما شيء نصف كيلو أو كيلو تقريبا وتجعله على بطن هذه هذا الميت ليه استحب ذلك العلماء كابن قدم وغير من العلماء يا إخواني بعض الجثث تنتفخ بسرعة نعم هناك جثث لا تنتفخ إلا بعد يوم أو يومين أو, أو... هناك جثث تنتفخ بعد ساعتين وثلاث ساعات خد بالك إن كنا سنغسله ونسرع في التغسيل وعندنا من يغسل خلاص انتهيت أسرع بالجنازة وانتهيت لكن أنا ما بعرفش أغسل وأفديه حتى أنا لا يغسل طيب هتخلوه خلون الصبح وعلينا ألا نؤخر الميت إلا إن كان في مصلحته كما أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع بالجنازة أنا الآن مش هعرف أغسل أعمل إيه اللي أنا بقوله لك ده هو اللي تعمله حط شيء على بطني نص كيلو كيلو ليه لعدم انتفاخ ربما الجثة دي مما تنتفخ بسرعة طب ده هتمنع إيه؟ هيمنع الانتفاخ هيمنع من انتفاخ البطن طيب وبعدين وخلاص غطيت كل البدن آه اتركه طيب المغسل أرسلنا للمغسل يأتي فات ساعة اتنين المغسل مجاش ادخل لين مفاصلة في يوم من الأيام دخلت لكي أغسل رجلا وكان الغسل في الساعة الثامنة صباحا تقريبا أو التاسعة صباحا وأكرمكم الله يا إخوة وهذه ليست من فضيحة ميت ولا شيء وسأذكر لكم مثل هذه الأمور اليد متصلبة القدم متصلبة سبحان الله أحاول أن ألين اليد شيئا فشيئا شيئاً ما أستطيع طيب أدفي شيئا من المياه وأجعلها على الوعض بحيث يلين معي الجسد بصعوبة أحاول أن أخلعه ملابسه بدل من شق الثياب بمقصة أو نحو ذلك وهذه من إضاعة المال المنهية عنها خلع الملابس ويجوز أن تلبس ملابس الميت ونترك هذه الخزعبلات وهذه البدع لكن وتقص كل على طول القص دي من إضاعة المال تحاسب عليه إن لم تستطع أن ترفع هذه الملابس من على الميت برفق وكان ربما يعني سيكون في أمر شديد يبقى أنا ذاك ممكن تقص الثياب بغير ذلك لا ما تقصش خليعوا الملابس طيب عشان ما يحصلش مثل هو بعد ما خرجت أخي بالإخوة بيقول لي والله سأكتم بس أخبرني اللي انت رأيته مع هذا الرجل دي من سوء الخاتمة تقول له لا هل يعني دي مش علامة من علامات سوء خاتمة الرجل؟ بتقوله لا الرجل ده ميت بقى له فترة قال يعني ايه قلت له ما أعرفش الرجل ده بقى له فترة والدم بيدخل البدن إخوان يصلي بالبدن الدم هي بيتجمد هيصلي بالبدن هو اللي عمل في كده مع أي جثة إلا من نرحم الله كله هيتعمل كده فلذلك دي مش من علامة من علامات سوء خاتمة طب ما لنا عمل قالوا لي بالفعل الرجل ده ميت المغرب ومغسلين الصبح ولا يجوز مثل هذا التأخير إلي عشان أهله يقول له منيش عارف منين ومنين, ومنين ومنين إن كان هناك مصلحة في حضور هؤلاء بها ونعمت هتعود عليه هو على الميت إن لم يكن هناك مصلحة فالأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعه بالجنازة وإكرامه دفنه إكرامه دفنه طيب خلوكم معايا طب أعمل إيه؟ اتأخر المغسل ادخل لين المفاصل ألين المفاصل إزاي؟ الميت موجود؟ اه ارفع الثوب بعد ما غطيته ممكن فعرفع الثوب؟ اه النبي عليه الصلاة والسلام رأى جابر رفع الثوب عن أبي وكان يقبل في أبي والنبي ويبكي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن ذلك وهو رفع الثوب بعد ما غطيها جابر طيب بعد ما غطيها أبو طيب تعال الآن كيف ألين المفاصل؟ امسك الإيد إيد الميت اعمل إيه فيها؟ هي لسه لينة ابدأ طبق الأصابع دي اقبض الأصابع وبسطها اقبض الأصابع هي الإيد كده اقبض الأصابع وبسطها، إقبض الأصابع وبسطها، وبعدين ابدأ حرك في الكف يمينا ويسارا، يمينا مرة واثنين وثلاثة، وبعدين هات الساعد ده على العضد مرة واثنين وثلاثة، لانت معاك هات العضد ده على الجنب يبقى إذا الأصابع وبعدين الكف وبعدين الساعد مرة واثنين وثلاثة وبعدين العضد على الجنب الإيد هكلين، اعمل في الايد الثاني نفس الموضوع يبقى لان تعال على القدم حط ايدك من تحت الركبة وبعدين أرفحها خلي الساق يجي عند الفخص وتفرد الرجل تاني يجي عند الفخص أو حتى يقترب منه وتفرد القدم تاني القدم الأولى والقدم الثانية كذلك لما يأتي المغسل كأن الميت مات الآن الجسد لين سهل لأنه من حين إلى آخر يتلين مفاصله تبلين كل أدية كل ساعة تلين كل أدية كل ساعة ساعة ونص ادخل لين طب لو أنا تركته تركته أكثر من ذلك هتبص تلاقي الأمر في صعوبة خد بالكم طيب بدأ يأتي المغسل بدأ يأتي المغسل الذي يغسل لا نأتي بعي إنسان يدخل على ميتنا فيغسله إنما يا الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء إلا أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته والمرأة تجوز لها أن تغسل زوجها على القول الراجح من أقوال الفقهة وإحنا مش ندخل في خلافات ولا في أقوال عشان نمشي ونعرف الموضوع طب إيه الدليل على كده خذ دليل واحد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت تقصد في أمر تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وفاطمة غسلها علي رضي الله تعالى عنه وفي حديث حسنه فريق من العلماء وضعفه آخرون أن اسماء بنت عميس هي التي غسلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فالرجل جاز له أن يغسل زوجته طب لما الرجل يغسل زوجته مين اللي هيساعده؟ يساعده محارمه محارم الرجل لأنه مش هيقدر يغسل لوحده طب مين اللي هيدخل معاه؟ يدخل محرم من النساء طب المرأة هتغسل زوجها؟ مين اللي يكون معاها محارمها من الرجال محارمها من الرجال يبقى انتبهوا يا أخوان طيب وبعدين من الذي يغسل كل من قال لا إله إلا الله كل مسلم يغسل طيب مش هندخل بقى في تفصيلات المنتحر يغسل ولا لا. طب مين الذي لا يغسل أقولك شهيد أرض المعركة ده لا يغسل إنما يدفن بدمه لأنه سيبعث يوم القيامة كذلك طيب الطفل السقط انتبهوا بقى معايا عشان السقط ده لو موضوع و لو حكاية شوفهم يا أخواني. أقل من أربع شهور أول تاني أقل من أربع شهور أول ما ينزل حتى وإن بانت فيه بعض الأشياء قطعة لحم مخططة خدت بالك دي تعمل فيها إيه لفها وروح تفنها في أي مكان ما تتغسلش؟ لا ما, تتكف... ما... ما يتصلش عليها؟ لا أما نعمل إيه؟ لفها وروح تفنها في أي مكان السقطة أقل من أربعة أشهر طيب من أربعة أشهر فيما أعلى من أربع شهور فيما أعلى نفخة الروح آه. نزل حيا آه. يستحب ولا يجب يستحب أن يغسل يعني ممكن غسلوش نعم هذا كلام لفريق من العلماء بناء, بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ابنه إبراهيم لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك طيب يبقى إذن ممكن نغسل الأطفال آه على الاستحباب من إمتى؟ من أربع شهور وانت طالح من أربع شهور وانت طالح ويصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ يصلى عليه على الراجح إن نزل فتحرك يعني نزل لأربع شهور خمس شهور، ست شهور، سبع شهور، ثمان شهور نزل بعد التسع شهور بس نزل ميت اللي ينزل ميت بيتغسل ويتكفن ويدفن ما بيتصلاش عليه يتغسل ويتكفن ويتدفن ما بيتصلاش عليه ما عليه على الراجح الذي يصلى عليه هو الذي ثبتت له الحياة في الدنيا طب يثبت له الحياه ازاي نزل اتحركت ايده مات نزل سرخ مات لاربع شهور خمس شهور ست شهور يبقى هو ده اللي يتصل عليه طيب ده بالنسبة لمسألة الصلاة استغفر الله يا إخواني هذه في مسألة الصلاة بالنسبة للأطفال إن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ولده إبراهيم لكن في الغسل كله هيتغسل طيب من بعد أربع شهور زي ما أنا قلت طيب يبقى إذن خرجنا الشهداء يدفنون بلمائهم كما ذكرت لك طيب من تاني إيه تاني تعال كده حينما يدخل المغسل عارفين المغسل له أجرى عظيم أنا مش عارف المسألة ما الصعبة والله لك تعمل إيه يا أخي ده قريبة من غسل الجنابة الغسل اللي انت بتغسله لجنابة ولا الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصاححه الشيخ الألباني من غسل مسلما اسمع فكتم عليه يعني كأنه رأى سيئا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة خد الرواية دي غفر الله له أربعين مرة من غسل مسلما فكتم عليه. فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة وفي رواية أربعين مرة طيب تعالوا أغسل إزاي؟ رجال ولا نساء؟ الجثة أمامك؟ أوه. ما تعملش أي حاجة في الجثة قبل ما تعده كل حاجة ما تكشفش الجثة عد كل حاجة فأعمل ايه؟ شوف الكفن بتاعك الكفن ايه؟ كفن الرجال جاز أن تكفن الرجال والنساء نتفق على شيء في الكفن أني لو بثوب واحد سطرت الرجل أو المرأة يكفي يعني يعني أنا لو وضعت الرجل في ملاية ملاية طاهرة وحطتوا فيها وكفنت بيها جيس والمرأة جيس يعني مش ليس لابد من ثلاثة أسواب والمرأة خمسة أس... لا لا لا لا لا يشترط إنما ممكن مع الرجال ولو بثوب واحد طب ومع المرأة ولو بثوب واحد المهم طب الرجال ممكن ثلاثة وبعضهم قاس عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لف في ثلاثة لفائف طب وبالنسبة للنساء النساء كذلك النساء كذلك ومن بعض السلف كالشعبي وغيره كانوا بيستخدموا خمس لفائف خدوا بالكم الثلاث لفائف تروح جايبهم لما تجيب العرض خذوا منالكم يا إخواني لما نجيب العرض في القماش العرض عرضين اللي هو العرض عرضين يبقى مش هتحتاج لخياطة أصل في ناس بتدفَلس تقولك ده خياطة الكفة اللي خياطة معينة لا مالوش خياطة معينة عايز تخياطه على ما كان خياطه عايز تخياطه يقولك لازم الخرم تكون واسعة مش لازم يقول إنما بيقول الكلام ده ليه عشان يبحبح على الجسد يوسع على الجسم لكن لو خيطتوا على مكنة لا إشكال ولا حرج في ذلك على الإطلاق بقول لك وفر على نفسك هات القماش العرض عرضين لأن العرض عرضين ده مش هتحتاج أتنين جنب بعض وتخيط. إنما العرض عرضين هيقفل على بدن الإنسان لكن لما تجيب العرض القماش عرض واحد مش هيقفل على الإنسان فلذلك نروح جايبين اتنين جنب بعض ونروح ما خيطنه لفائف هروح جايب الثلاث لفائف قالت الثلاث ورقاتهم هروح حاطط الورقة الأولى اول وحدة بتحطها هي اللي هتظهر للناس لما اجا لف الميت أوه. يبقى اول وحدة تكون احسن وحدة طب ما تلاتة زي بعد تلاتة زي بعض خلاص طب افرض في واحدة ارضى من واحدة يبقى خلي احسن وحدة افردها طب وبعدين حط التانية فوقها وبعدين حط التالتة فوقها وبعدين تعالى كده من الطرف الاول ابدأ لف الكفن الفه لغاية فين لغاية نصه بس والنحية الثانية ابدأ لف الكفن لغاية فين لغاية نصه بس يكون الشكل كهذه الورقة وحطت لك ثلاث قمشات اللي هي الأربطة ورحت ركن الكفن تعالى حضر ميتك ايه هو عتكش الميت حضر المية طب أغسله بمية ساعة بمية سخنة أرجح ما ذكر أن تغسله بالماء الذي يغتسل به الحي في زمنه يعني احنا في الصيف تبقى المية ساعة شوية طيب في الشتاء يبقى المية دفية شوي فترة شوي إن كان هناك وسخ مثلا على البدن ممكن ما تجيبش مية سخنة تشوي الجلد ولا مية الاجة من الثلاجة إنما الوسط وسط حضرت الماء اه معك كفرك اه معك حكتك اه معك الليفة بتاعتك وبعض الناس بيخترع يا إخواني ممكن بيستخدم صابونة أي صابونة مش لازم جديدة ممكن أستخدم أي ليفة مش لازم ليفة معينة خدت بالك ده أنا وعايز أعمل بليفة وصابونة مش لازم بليفة معي أنا الآن الكفن بيبقى جاهز وجايبين لكم أكرمكم الله اللوفة اللي هي أكرمكم الله اللي بيغسلوا بيها الحلل والأطباق ونحو ذلك ولذلك يتساقط الشعر على الوجه الميت وعلى صدره يا أخي هات ليفة نظيفة جيدة تغسلوا بها الميت ولو كانت مستعملة لفتي موجودة صبونتي موجودة المية موجودة اتجه على بدن الميت اوعد بشر بدن الميت ده هو راجل وانا راجل ماشي ولو دي امرأة وانا مرأة، ولو ده زوجي ولو دي زوجتي ولو البس جونتي في ايدك بعض الناس بيحطوا قماشة ويلفها على ايده فيش مشكلة البس جونتي افضل في ايدك ليه حتى لا تمس بشرتك بشرة الميت طب وبعدين وبعدين ابدأ ارفع الثوب اللي عليه طب ينفع ادخل عليه حد سواء قبل الغسل او بعد الغسل ابنته ما شافتوش مفيش مشكلة تشوفه اخته ما شافتوش تشوفه ابنه ما شافوش يشوفه حب يقبله يقبله لكن لا يقبل الميت الا من كان يجوز له ان يقبله في الدنيا يعني ما تجيش امرأة اجنبية عايزة تقبل الميت ده كان زي اخويا لا دا كانت زي أختي لا طيب ارفع الثوب ارفع الثقل اللي موجود على بدني القماش اللي انت رابط بها الحنك الى اعلى الرأس ارفعها طيب خلاص كان ممكن تجهز الميت بانك تخلعه الثياب السطرة الله الله في عورة الميت اتقل لا الله الله في عورته بعض الناس بياتي بقماش خفيف جدا من نفس قماش الكفن مش لازم قماش الكفن هات ملاية ثقيلة وبعدين إن كانت امرأة تغطي من السج حط ملايه عليها من الثدي لغاية الركبة طيب ولو زادت ما فيش مشكلة المهم ما تقلش عن كده طب إن كان رجلا يبقى إذا من عند الصرة من فوق الصرة بشوية لتحت الركبة حاطط محكم السطرة عليه تمام طب وبعدين يبدأ خلعوا هذه الملابس جردو من جميع ملابسي وينفع أهل الميت يجردو من ملابسي ويضعوا على السطرة إلى أن يأتي المغسل طب وبعدين ابدأ الأول ارفع الأذى من على بدن الميت يعني ايه اكرمكم الله كان ميت في عملية في حؤن في لزقة شيل اللزقة اللي على بدني ها بيطلع مع شعره ومش عارف ايه حط حبة مية وطلحها ده كان في إبرة موجودة شيلها ده كان في مش عارف مربوط له ايه شيل اللي مربوط ده كان في لزقة شيل كل اللي على بدن الميت شيله ده في خاتم في صبعه والحيه أولى به ده مش هيطلع إلا يعني هنجرح الصباع سيبه حتى لا تحدث مثلة في الميت سيبه ده فيه سنة ذهب تتخلع بسهولة ولا هتعاو... ولا ممكن تبقى له مثلة وهتطلع بالعافية لا بسهولة هي, هي. خلاص طلحها فيش مشكلة لا ده لو شدتها ممكن خلاص سيبها سيبه. لا تحدث مثلة في الميت طيب موجود عندي أبدأ أعمل إيه جراته من الثياب يبدأ ارفع الأذى اللي على بدنه طب خلاص ده في بعض الدماء على بدني وبتاع ما فيش مشكلة العرق ومثل هذه الأشياء لذلك بعض العلماء قال نبدأ بتنظيف البدن أولا بعض الناس يقول لك ما فيش ما فيش عندنا دليل على ما تسمونه بغسل النظافة والغسل الشرعي أقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع مرأته وجامع إحدى الزوجات كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل يمسح مكان الأذى أولا أو يمسح مكان المنية أولا أخذ بعض العلماء من ذلك رفع الأذى قبل أن تبدأ وتشرع في مسألة غسله. ابدأ ارفع الأذن من عليه عايز تبدأ تغسله بليف وصابونة ماش إبدأ الأول مسألة إخراج ما في بطني إخراج ما في بطني بقى أنت مش بتدوس يا إخواني ما فيش أعصاب خلاص ما فيش أعصاب للميت يعني لو فض لو دوستي ممكن الأمعاء تخرج من الضبر انتبه إنما المسألة برفق تعامل مع الميت برفق شيء من اثنين الميت نائم طب وبعدين اعتبر هذا رجل طب وعندي ايه؟ وأدي رأس الميت أبدأ أرفع ظهر الميت من رأسي هكذا طب وبعدين بإيدي الأخرى من أعلى الصدر وأنا نازل برفق على بطني يمينا يسارا في المنتصف وبعدين أروح مريح الميت تاني وبعد مريحه أنا لبس جونتي ألف خرقة ورحاطة الخرقة في مكان القبل والضبر وصب الماء مش لازم ترفع وتصب وطر العورة عينك فوق ما تبصش على العورة إنما امسح له وصب أو حد بيصب عليك الماء وبعدين مع كيس بلاستيك عشان مثل هذه الفضلات خرجت الأولى خرقة تاني ارفع وابدأ بدون صوت انت نويت مسألة الوزن اح اح اح ما فيش الكلام ده في السنة لما أنا يرحمك الله ما في الكلام ده في السنة اعتبر يا أخي والطعف اجغل نفسك بالاستغفار له اشغل نفسك بالدعاء له ولا تدعو إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفعل ذلك به ثلاث مرات يبقى إذن الطريقة الأولى إما أن أرفع ظهره بهذه الصورة وبعدين أبدأ أمسح بطنه من أعلى الصدر إلى أعلى وبعدين أريحه وامسعه طب بعد ثلاث خرق وماذا لا ينزلوا أزا اعملها اربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة إلى أن تخرج الخلقة لا شيء فيها طب خرجت في التمنى لا شيء فيها اعمل واحدة تسعة حتى تختم على وتر طب في طريقة أخرى عند العلماء طب قدر راسة هيه اعمل ايه ضم رجلي الميت طب وبعد ما ضم رجلين الميت حطي إيدك تحت رجلين الميت طب وبعدين ارفع القدمين شيئا ما ثم ماذا بساعد اليد اليمنى انت رفعوا باليسر بساعد اليد اليمنى على ما تضغطش على بطن الميت من أعلى إلى أسفل ثم ريح القدمين وامسح مرة واثنين وثلاثة يبقى إذن لك طريقتان في مسألة إخراج الفضلات إما أن ترفع ظهره وتبدأ تمسح على بطنه وبعدين تريح وتمسح وإما أن تضم القدمين وترفع القدمين وبالإيد الأخرى تبدأ تمسى على بطنه ثم ماذا؟ بعد أن أخرجت الفضلات ورفعت الأذى الذي على بدن الميت ابدأ إن أردت أن تغسل ما يسمى بالغسل النظافي بليفة في ما فيش مشكلة يعني عمل إيه؟ عود نفسك لا غسل للميت إلا من رأسه ما تبدأش أبدا من ناحية القدمين ابدأ دائما من ناحية الرأس يعني اعمل ايه؟ بالليفة وصابونة رغ الليفة والصابونة وبعدين رغيت الليفة والصابونة اه ابدأ من رأسه انتبه ان يدخل ماء في أنفه او ان يدخل ماء في فمه لان الماء الذي يدخل من أنفه ويدخل من فمه يا اخواني فيش اعصاب لا اعصاب لا تحكم لو انك حركت بدن الميت وحركت بطنه بطن الميت الماء الذي دخل من أنفي أو من فمه سيخرج من الضبر ونقول لك عيد الغسل ثاني ويرجع ثاني احرص لذلك العلماء عليه ورحمة الله قالوا نستخدم طريقة من اثنين لما نيجي نحط مية ونغسل الرأس إما أن تضع يدك على فم وأنف الميت حتى لا يدخل شيء فم وأنف وإما أن تأتي بلاسق اللاسقة دي تجعلها على فم وأنف الميت يعني ينفع جيب لزقة وحطها على أنف وفم الميت ما هو مات خلاص انت فاكد هتخلقه مات خلاص إما بلسقة وإما بيدك وبعدين ابدأ بالليفة والصابونة وابدأ ليف الرأس الرقبة القفة تعالى ناحية اليد اليمنى اطلع على الساعة العدد تحت الإبط ابدأ باليمين دايما على صدره إذا ذاك رفع السطرة قد الميت السطرة موجودة هي إيه رفع السطرة كده والليفة من تحت نزل على فين أنا على صدر الميت وبعدين على بطن الميت بجنبه دا الجزء اليمين وبعدين نزلت على فخذ الميت على ساق الميت على قدم الميت للأسف يا أخواني انتهى الوقت وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سنبين مثل هذه المسألة الهام الهام إن شاء الله قريبا وإن الله قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وليسمحني إخواني الذين سألوا بعض الأسئلة فلعل ما ذكروا إن شاء الله سيظهر ولعل الأخ اللي كان بيقول دي مش دارنا ولا حاجة لعله يقصد دار الآخرة فإنه يعني نرجو له الحسنة ومثل هذه الأمور لا نجزم فيها لأنه لا يوجد عندنا نص في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر سائلا لله أن ينفعنا وإياكم بمعلمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يحيينا وإياكم على لا إله إلا الله وأن يميتنا على لا إله إلا الله وأن يبعثنا على لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته